يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ينقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا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 رب المشرق والمغرب لا إله, لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم طليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وَعَذَابًا وعذابا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 فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر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 هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله